الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا المجلس الحادي والعشرون من سلسلة آذابي وأخلاقي طالب العلم وكان هذا المجلس في ليلة الرابع من المحرم للعام الثاني والثلاثين بعد الأردن نحو من منفجرة ونتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عن آداب السلام فيما ينبغي أن يكون بين طلبة العلم. وبين غيرهم من المسلمين <تصفيق> ونتكلم أولا عن بدء السلام فبواب البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب الاستئذان من الصحيح قال باب بدء السلام وأخرج تحت هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة نعم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوسا فاستنى ما يحيونك انها تحيتك وتحيه ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليكم السلام عليك ورحمه الله فزادوه ورحمه الله بل هذا الحديث على أن تحية السلام شرعت منذ آدم عليه السلام فليست خاصة بالنبي صلى الله عليه والآله وسلم ولكن الأمم التي أشركت بعد آدم عليه السلام انحرفت عن هذه السلام الشعيره الربانيه من حتى جدد الامر بها حتى جدد الامر بها النبي صلى الله عليه وسلم من اداب التسليم والتي ينبغي ان نتفكر فيها طالب العلم أن الشروع في إلقاء السلام مستحب مثنون والرد عليه واجب نعم لقوله تعالى إذا حييتم بتحية تحي بأحسن منها أو ردها والاستفاد من الآية أيضا أن الرب يلتحب فيها أن يكون بأحسن من الابتداء، كما جاء في حديث أبي هريرة في تسليم الملائكة على آدم عليه السلام حيث ردوا عليه باحسن, بأحسن نعم بأحسن مما بدأهم به نعم بأحسن مما بداهم به فزادوه ورحمه الله ونقل الحافظ ابن حجر اتفاق اهل العلم على ان على ان من سلم اي تحيه الاسلام السلام عليك أو السلام عليكم لم يجزئ هل في جوابه اي في الرد عليه الا السلام ولا يجزئ ان تقول ردا عليه عليه صبحت بالخير او بالسعاده ونحو ذلك نعم. <تصفيق> ثانيا يسرع تسليم القليل على الكثير وبهذا ذوب البخاري في كتاب الاستئذان قال باب تسليم القليل على الكثير من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الصغير على الكبير والنار على القاعد والقليل على الكثير و Uh-uh. <sighs> يستحاد من الحديث أيضا سنية سنية تسليم الصغير على الكبير أي أن يبدأ الصغير الكبير بالسلام لا العكس وكذلك سنية تسليم المار على القاعد و حديث أبي هريرة زيادة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي استفاد منه أيضا صنعة تسليم الراكب الذي يركب دابة أو سيارة ونحو ذلك على على الماشي وبهذا ذوى أبو هريرة أيضا قال باب يسلم الراكب على الماشي وقال باب يسلم الماشي على القاعد واباب المسلم الصغير على الكبير قال احفظ الله الجيلان كتابه احفظ الله الصمد في توضيح الأدب المفرد للبخاري في بيان الحكمة من نعم تشريع تسليم الماشي على القاعد قال لأن القاعدة يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم والتسوق إليهم فسقطت البداء عنه وعمر بها المار لعدم المشقة وايضا يقال بنحو هذا في, مشروع في الحكمة من مشروعي التسليم القليل على الكثير و. هناك زياده في حديث عبد الرحمن بن شبل الذي اخرجه البخاري في الادب المفرد تحت باب يسلم الماشي على القاعد انه صلى الله عليه وسلم قال ليسلم الراكب على الراجل اي الماشي وليسلم الراجل على القاعد وليسلم وليلسلم الأقل على الأكثر فمن أجاب السلام فهو له ومن لم يجب فلا شيء عليه وفي في هذه الزيادة إشارة إلى أن إلى إجزاء إجابة الواحد عن الجماعة وقد جاء هذا في حديث اخرجه أبو داود محسنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في الإرواء أنه صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم نعم وجاء في رواية فضاله ابن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قال والناشي على القائم بدلا من القاعد وقد يكون القائم المقصود المقصود به المقصود به هنا اي مستقر في مكانه سواء كان جالسا او واقفا او مضطجعا مدام ثابتا في مكانه عن حكم تسليم الماشي على الماشي فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال الماشيان إذا اجتمع فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل أي خيرهما من يبدأ بالسلام إذا لقي الرجل أخاه وهو سائر في الطريق فالاولى لو ان يبداه هو بالسلام لا ان ينتظر اخاه ان يبدأ نعم وأخرج الطبراني بسند صححه الحافظ المخجر في فتح الباري عن الأغر المزني أنه قال قال لي أبو بكر لا يسبقك أحد إلى السلام أي أن إلى البدء بالسلام. الأداب التسليم أيضا لو يستحب لمن سلم أن يسمع صاحبه فأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح فان ثابت ابن عبيد انه قال أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال إذا فلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مباركة, مباركة طيبة ومن أداب التسليم أيضا أنه يشرع لمن جاء إلى المجلس أن يسلم فإن خرج منه فليسلم لما أخرجه البخاري أيضا في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم فإن رجع أي قام من المجلس فليسلم فإن الأخرى ليست بأحق بأحق من الأولى وهذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد في السلسلة الصحيحة. فضل التسليم لمن قام من المجلس جاء أثر عن معاوية بن قرة اخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح إنه قال قال لأبي يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس أي من خير وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكر الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار En و... والشق الاخير من هذا الاثر يطح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حكم من قام أو من قام عن نجلة دون ذكر الله فححه مرفوعا العلامة الألباني رحمه الله في أستجسلة الصحيحة ومن اذاب التسليم ايضا انه يستحض إذن كان سائرا مع أخيه في طريق فحالت بينهما شجرة أو عمود أو حائط أو أي حائل ثم التقيا بعد هذا الحائل أن يسلم أحدهما على الآخر لما أخرجه البخاري أيضا الأدب المفرد عن أبي ريرة أنه قال من لقي أخاه فليسلم عليه فإن حالك بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة. وثبت ايضا عن انس رضي الله عنه انه, أنه نقل صنع على على على اتحاد هذا الفعل أو على جريان هذا الفعل بينهم. ف... فجاء من طوق عن أنف. من أخرجها البخاري في الأدب المفرد والطبراني في المعجم الأوسط وابن السني تعمل اليوم والليلة أنه قال ناقلا عن الصحابة إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون أي سويا أو جميعا فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم من عن يمينها وطائفة عن شمالها فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض وفي رواية قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق, فتفرق بيننا شجرة فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض <تصفيق> قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الطحيقة في المجلد الأول تحت الحديث رقم 86 بعد المائة ويشهد له أين أثر أنس هذا حديث المسيء صلاته المشهور عن أبي رايرة رادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرجع فصلى فإنك لم تصلي فرجع الرجل وصلى كما كان ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فعل ذلك ثلاث مرات حديث أخراجه الشيخان وغيرهما قال الشيخ أبيه تذل صديق حسن حسن خان صديق حسن خان في نزل الأبرار على أنه إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرد يسلم له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا يعني إذا كان الفاصل بين اللقاءين قريبا بين لقاء الأخ مع أخيه فلا يمنع هذا القرب من تجديد السلام أي من التسليم مرة أخرى على سبيل المثال قد تقول في المسجد فإذا دخلت سلمت على إخوانك ثم صليت ركعتين تحية المسجد ثم أردت أن تتحدث مع أحد إخوانك ولا اقبلت عليه فيسرع لك أن تسلم عليه مرة أخرى وإن كنت سلمت عند الدخول التسليم الأولى هذه على الجميع قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وفي دليل أيضا على مسرعية السلام على من في المسجد وقد دل على ذلك حديث سلام الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قباء وما هذا كله نجد بعض المتعصبين لا يعبؤون بهذه السنة فيدخل أحدهم المسجد ولا يسلم ولا يسلم على من فيه زاعمين أنه مكروه فلعل فيما كتبنا وذكر لهم ولغيرهم والذكر تنفع المؤمنين ويشير الشيخ الألبني إلى حديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب التنن أن يخرج أبو داود وبقية أصحاب التنن الترمذي والنسائي والنماجة كما قال الشيخ الألبني السلسله الصحيحه <تصفيق> ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى قباء يصلي فيه فجاءته الانصار فسلموا عليه وهو يصلي فقال فقلت لبنان كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون احد رواه الحديث كفه وجعل بطنه اسفل وجعل ظهره الى فوق هذا حديث صحيح. قال التميمي حديث حسن صحيح، وصححه الإمام الألباني في السجلة الطحية. ونقل الشيخ الألباني عن عن الإمامين أحمد بن حمذل وإسحاق النراوي. في مسائل المروزي لهما انه قال قلت اي لأحمد يسلم على القوم وهم في الصلاة قال نعم فذكر قصة بلال خين فأله ابن عمر كيف كان يرد قال كان يسير قال اسحاق كما قال كما قال الامام أحمد وقال الشيخ الألبني واختار هذا بعض محطط المالكية فقال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في عارضة الأحودي في عارضة الأحودي قد تكون الإشارة في الصلاة لرد السلام لأمر ينزل بالصلاة وقد تكون في الحاجة تعرض للمصلي يعني كإن كانت لرب السلام ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وغيره نعم <تصفيق> <تصفيق> و... والمستحب كما في الحديث ان يرب المصلي على من سلم عليه بالإشارة دون أن يتلقظ بشيء قال الشيخ الألماني ومن ذلك أيضا السلام على المؤذن وقارئ القرآن إنه مشروع والخجة ما تقدم أي فحديث ابن عمر عمدنام أنه إذا ثبت استحباب السلام على المصلي فالسلام على المؤذن والقارئ اولى وأحرى نعم لكن هل يردان أي المؤذن, المؤذن وقارئ القرآن السلام باللفظ أم بالإشارة قال الشيخ الألواني الظاهر الأول أي يردان باللفظ قال نووي في الأذكار وأما المؤذن فلا يكره له رد, رد الجواب بلفظ المعتاد. أن ذلك يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به لا. ومن أذاب السلام ايضا ان تسلم على من عرفت ومن لا تعرف نعم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا قال يا رسول الله أيه الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف هذا أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان وأخرجه مسلم أيضا فيجتحب لك أن تسلم على كل من لقيت في طريقك سواء كان قاعدا أو كان ماشيا جاء في فضل السلام من حديث اخرجه الترمذي الجامع والبخاري في الادب المفرد من سند صحيح الحديث ابي هريره ان رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في مجلس فقال السلام عليكم فقال صلى الله عليه وسلم حسنات. فمر رجل اخر فمر رجل اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال اشرون حسنة فمر رجل اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون حسنه ثلاثون حسنة فقام رجل من المجلس ولم يسلم <تصفيق> فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أوشك ما نتي صاحبكم إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم فإن بدا أو أن يجلس فليجلس وإذا قام فليسلم من الأولى بأحق من الآخرة وقد صبغ ذكر الطرف الأخير من هذا الحديث في في تكلم الصبغ أليس؟ نعم اخرجه البخاري أيضا في الادب المفرد من حديث عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتامين وهذا صحيح الشيخ البلي في صحيح الأدب المخرد وفي صحيح الترغيب والترهيب وفيه فضل السلام. مما يذكر في فضل السلام ماذا فالصحية في الحديث أبن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال افشوا السلام بينكم فإكشاء السلام من أسباب انتشار المحبة بين, بين المسلمين فعلى إخواننا من طلبة العلم أن يحرفوا على هذا الأدب وأن يكونوا دعاة إليه بقولهم وعملهم ولا يفوتوا عليهم هذا الفضل العظيم لهذه الشعيره التي تميز بها المسلمون عن غيرهم من الامم اخرج الترمذي والبخاري في الادب المفرد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعبد الرحمن وأطعم الطعام وأبش السلام تدخل الجنام وفي رواية يا أيها الناس يا أيها الناس أبش السلام وأطعم الطعام وصل الأرخامة وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا <تصفيق> صحيح، الشيخ الألباني رحمه الله في السلفة الصحيح. و فيما يتعلق بسمية السلام عند القيام من المجلس كما هو مسنون عند الدخول إلى المجلس، قال الشيخ الألباني رقم 35 الثلاثة تختل الحديث رقم 83 بعد المئة والسلام عند القيام من المجلس أدب المتروك في بعض البلاد وأحق وأحق من يقوم بإحيائه هم أهل العلم وطل هم أهل العلم وطلابه فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس مثلا أن يسلموا وكذلك إذا خرجوا فليست الأولى بأحق من الاخرى وبهذا القدر كفايه وان شاء الله نذكر ما تيسر مما تبقى من اداب السلام في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم نرجو الأسئلة المتعلقة بهذا الباب إلى الأسبوع القادم لأنها. هناك أسئلة قد أجيب عنها في خلال الدرس القادم فلا تستعجلوا نعم فيسأل أخوكم عن حكم التسليم على المجاهر بالمعصية فنجيب عن هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم من خلال بقية الأبواب المتعلقة بالسلام بارك الله ست.